وَأَنَّ اللَّهَ مُخْزِلَ الْكَافِرِينَ وَأَذَانٌ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ إلَى النَّاسِ يَوْمَ الْحَجِّ الأَكْبَرِ أَنَّ اللَّهَ أَنَّ اللَّهَ بَرِيءٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ وَرَسُولُهُ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 إن الله يحب المتقين فإذا سلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد فإن تابوا واقاموا الصلاة واتوا الزكاة فخلوا سبيلهم إن الله غفور رحيم وإن أحد من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 إلا الذين عاهدتم عند المسجد الحرام فما استقامونكم فاستقيموا لهم إن الله يحب المتقين كيف وإن يظهروا عليكم لا يرقبوا فيكم إلا هو ولا ذمة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 وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُعْتَدُونَ فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَنُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ وَإِنْ كَثُرُوا أَيْمَانُهُمْ مِنْ بَعْدِ عَهْدِهِمْ وَطَعَنُوا فِي دِينِكُمْ فَقَاتِلُوا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 ما كان للمشركين ان يعمروا مساجد الله شاهدين على انفسهم بالكفر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 خالدين فيها <تصفيق> ابدا ان الله عنده اجر عظيم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 والله وفور رحيم يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقرب المسجد الحرام بعد عامهم هذا وإن خفتم عينه فسوف يغنيكم الله من فضله إن شاء إن الله عليم حكيم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 وسيحلفون بالله لو استطعنا لخرجنا معكم يهلكون أنفسهم والله يعلم إنهم لكاذبون الله عنك لم أذنت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين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 قل هل تَرَبَّصُونَ بِنَا إِلَّا إِلَّا إِحْدَى ونحن وَنَحْنُ نَتَرَبَّصُ بِكُمْ يصيبكم يُصِيبَكُمُ اللَّهُ بِعَذَابٍ عنده عِنْدِهِ أَوْ فتربصوا فَتَرَبَّصُوا إِنَّا مَعَكُمْ متربصون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 يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله ألائك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم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 فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما مَا الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون ألم يعلموا أن الله يعلم سرهم ونجواهم وأن الله علام الغيوب؟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 فَرِحَ الْمُخَلِّفُونَ بِمَقَاعِدِهِمْ خِلَافَ رَسُولِ اللَّهِ وَكَرِهُوا أَيُّ يُجَاهِدُ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَقَالُوا لَا تَفِرُوا فِي الْحَرْرِ قُلْ لَا رُجَاهٍ نَمَّا أَشَدُّ حَرْرًا لَوْ كَانُوا يَفْقَهُونَ فَلْيَضْحَكُوا قَلِيلًا وَلْيَبْكُوا كَثِيرًا جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ فَإِنْ رَجَعَكَ اللَّهُ إلَى طَائِفَةٍ مِنْهُمْ فَاسْتَأْذِنُوكَ لِلْخُرُوجِ فَقُلْ لَنْ تَخْرُجُوا مَعِي أَبَدًا وَلَنْ تُقَاتِلُوا مَعِي عَدُوًّا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 رضوا بأن يكونوا مع الخوالف وطبع الله على قلوبهم فهم لا يعلمون يعتذرون إليكم إذا رجعتم إليهم قل لا تعتذرون نؤمن لكم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 سَيَحْنِفُونَ بِاللَّهِ لَكُمْ إِذًا قَلَبْتُمْ إِلَيْهِمْ لِتَعْرِضُوا عَنْهُمْ فَاعْرِضُوا عَنْهُمْ إِنَّهُمْ رِجْسٌ وَمَأْوَاهُمْ وَمَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ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 وَيَرُصَادَ لِمَن حَارَبَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ مِن قَبْلٍ وَلَا يَحْلِفُ النَّاسُ أَرَدْنَا إِلَّا الْحُسْنَةَ وَاللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ لَا تَقُوم فِيهِ أَبَدًا لَمَسْجِدٌ أُسِسَ عَلَى التَّقْوَى مِنْ أَوَّلِ يَوْمٍ أَحَقُّ أَن تَقُومَ فِيهِ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 العابدون الحامدون السائحون الراكعون, الراكعون الساجدون الامرون بالمعروف والناهون عن المنكر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 وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت, وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجى من الله إلا إليه ثم تاب عليهم, ثم تاب عليهم ليتوبوا إن الله هو التواب الرحيم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 وما كان المؤمنون لينفروا كافه، فلولا نَفَرَ نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في, الدين ليتفقهوا في الدين، ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. يا ايها الذين امنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم رضا واعلموا ان الله مع المتقين واذا ما انزلت سوره فمنهم من يقول ايكم زادته هذه ايمانا فأما الذين آمنوا فزالتهم إيمانا وهم يستبشرون وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم